ش ي ط ا ن ر ج ي م بسم ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م يا أ ي ه ا ا ل ن ب ي اتق ا ل ل ه و ل ا ت ط ع ا ل ك ا ف ر ي ن و ا ل م ن ا ف ق ي ن موسوعه ا ل ك ن ب ا ب ل و ن خ ب ي ر ا و و ت ك ل ع ل ى الله و ك ف ى ب الاسلاميه ل ه و م ن قلبين في ج و ف ه و م ا ج ع ل أ ز و ا ج ك م ا ل ل ا ئ ي ل ل ه ر و ن م ن ه و م الاسلاميه ج ع و م ا جعل أ د ع ه النابلسي ء ك م ك م للعلوم الاسلاميه ه ي ا ل م ت ع ل م ا ء ا ن ك م في ا ل د ي ن و ل و ا ل ي ك م و ل ي س عليكم ج ن ا ح ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أ و ل ى بالمؤمنين من أ ن ف س ه م و أ ز و ا ج ه امهاتهم وأولو أ ر ح م بعضهم أ و ل ى ب ب ع ض في ك ت ا ب ا ل ل ه ف ي كتاب ا ل ل ه من ا ل م ؤ م ن ن ي و ا ل م ه ا ج ر إ ل ا ت ف ع ل و ه م و س و ذ ن ا م ن ا ل ن ب ي ن م ي ث ا ق ه م و م ن ومن نوح ك و ومن إ ب ر ا ه ي م و م و س ى وعيسى بن م ر ي م و أ خ ذ ن ا منهم ميثاقا غليظا ل ي س أ ل الصادقين عن صدقهم و أ ع د للكافرين عذابا أ ل ي م ا إ ذ جاءتكم جنود ف أ ر س ل ن ا عليهم رحا ي ف أ ر س ل ن ا عليهم رحا ي وجنود لم تروها وكان الله بما تعملون ب ص ي ر ا إ ذ جاءوكم و موسوعه ن ف ل منكم ا غ ا ل أ ب ص ا ر و ب ل س ي ل ل ع ل و ب ا ل ا وتظنون ا ل ا ل ا م ؤ م ن و ن و َ إ ِ ذ ْ يقول َُُ المنافقون ََُُِْ والذين َََِّ في ِ قلوبهم ُُِِْ مرض ٌََ ما َ وعدنا ََََ الله َُّ ورسوله ََُُُ إ ِ ل َّ ا ه ُ ر ُ و ر ا و َ إ ِ ذ ْ قال ََ الطاهر و ي س ت أ ذ ن فريق منهم النبي يقولون إن ن ب ي و ت ان بيوتنا عورة إ بيوتنا ع و ر ة وما هي ب ع و ر عورة ولو دخلت عليهم من أ ق ط ا ر ه ا ثم سئلوا الفتنه لاتوها, لآتوها وما ت ن ب ث و ا بها إ ل ا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولدون مسؤولا ق ل ي ن ف ع ك م الفرار إ ن فررتم ان فررتم من الموت أ و القتل و إ ذ ا لا تمتعون إ ل ا قليلا قل من ب ك موسوعه س ء ا ا ل ن ا ب ل ا ي ج د و ن ل ه م من د و ن ا ل ل ا و ل ا ن ص ي ه